مشراق يا ام الشهيد المجيد ليس الشهيد بميت بل عند راسق عبيد مشراق يا ام الشهيد المجيد ليس الشهيد بميت بل عند راسق عبيد قويا ام الشهيد مشاهدي نرجو الله ليس الشهيد بميت بل عند راساق العاد عند راس هو في الرياض الوفرات المثمرات البسقات يقتات من لبى البشائر يا لطيب هو في الرياض الوفرات المثمرات البسقات يقتات من لبى البشائر يا لطيب البشريات مشاهي ومشاهي مصان ليس الشهيد بميت بل عند رازق العبيد ظل ونسناس وما رغد وليه واحتفاء جنة عدن حكها رب الجنان كما يشاء ظل ونسناس وما رغد وليه واحتفاء جنة عدن حكها رب الجنان كما يشاء ومن الله المجيد ليس الشهيد بميت بل عند رازق العبيد بين الملائك يرقلوا من فيض ربي أصحبه رسول الهداية والرعيل الأول بين الملائك يرقلون من فيض ربي ينهلون أصحبه رسول الهداية والرعيل الأول مش رأي يا أم الشهيد مش الله البديد ليس الشهيد في ميت عند را ساق من كان هذا حاله وما له وما آله فله التهاني كلما زار الخيال خياله من كان هذا حاله وما له وما آله فله التهاني كلما زار الخيال خياله مشره يا أم شهيد, شهيد مشره من الله البديد ليس الشهيد بميت بل عند رازق العبيد قولي إذا جن الظلام وَغَفَى الْخَلِيُّ مِنَ الْأَنَامِ رَبَّاهُ رَبَّاهُ دَمِّرْ مَنْ بَغَى وَاجَعَلْ بُنَيَّ إِلَى السَّلَامِ تُشَهِدْ أُمَّ شَهِيدْ تُشَهِدْ ليس الشهيد بميت بل عند رازق العبيد